الله أكبر الله، أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلا حيا على الله الله أكبر. الله love